رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة Hayy ala al-salam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 حيث الطمأنينة والسكينة والضياء والنور والشراح الصدور هذه عودة إلى ما كنا قد اتبأناه في الأسبوع قبل الماضي من الحديث عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه الآية الكريمة التي اشتملت على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فالعبد لا ينفك من واجبين أو حالين حالٌ او واجب بينه وبين الخلق وواجب بينه وبين الله عز وجل أن ما يكون بينه وبين الخلق من التعامل والتصاحب والتعامل فإنه ينبغي أن يكون على البر والتقوى وأما ما يكون بينه وبين الله عز وجل فهو ايثار طاعته واجتناب معصيته فهو المراد في هذه الآية بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب والبر بيانه ربنا تبارك وتعالى بقوله ولكن البر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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالبر جمع الخير وأما التقوى فإن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أن من امتثل أمره وآمن به وبكتابه وباليوم الآخر وعمل بما ذكره ربنا تبارك وتعالى قال أولئك هم المتقون وإذا اقترن البر بالتقوى كان للبر معنى وللتقوى معنى آخر وما بينهما هو ما بين السبب والغاية فالبر غاية نسعى إليها والتقوى سبب نوصل إلى هذه الغاية تكلمنا كذلك عن بعض ثمرات التعاون على البر والتقوى وذكرنا في ثنايا كلامنا أن مجالات التعاون على البر والتقوى لا تنحصر واليوم باذن الله تعالى كلامنا على مجال من أشرف المجالات وأعظمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى الا وهو مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمقصود بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أي دعوة الخلق جميعا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق رسله والغاية من ذلك معلومة ألا وهي تعبيد الناس لربهم فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وبالالوهيه يفرنوه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه هذه وظيفة الثقلين بل هي وظيفة الملائكة كذلك عبادة الله تبارك وتعالى وهذا لا يتم إلا بالدعوة إليه وهذا لا يكون إلا بالإرشاد والهداية إلى طرقه سبحانه وتعالى فلذلك كانت الدعوة فرضا على هذه الأمة فرضه الله تبارك وتعالى عليها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأمة الإسلام أمة الدعوة هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه أفراد هذه الأمة من دعوة غيرهم إلى الله عز وجل ولكن أعداء الله نجحوا نجحوا في شغل المسلمين بأنفسهم وجعلوا المسلمين لا يفكرون في دعوة غيرهم إلى الله سبحانه وتعالى فقد جغلوهم بالشهوات شغلوهم بالدنيا شغلوهم كذلك بالشبهات شغلوهم بأمور كثيرة حتى لا يستفيقوا من غفلتهم وينتفضوا من رقدبهم ويتوجهون بدعوة غيرهم إلى الله سبحانه وتعالى عباد الله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولية كل فرد فكل على ما يسره الله تبارك وتعالى عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتعدد وسائلها كما تتعدد مجالاتها ولكن يبقى الرابط لها أن تكون دعوة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين والصالحين قال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الله عز وجل مبينا فضل الدعوة إليه وقدر الدعاء ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وهذا استفهام تقريري اي لا احد احسن من ذلك فليس هناك احد احسن ممن دعا الى الله عز وجل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين روي عن الحسن أنه كان يتلو هذه الآية ثم يقول هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب الخلق إلى الله أجاب دعوة الله ودعا الى ما اجاب الله الى ما الله اليه اي دعا غيره وقال انني من المسلمين قال هذا خليفه الله فانت يا عبد الله من مقدورك ان تدخل في سلك الدعاء الى الله سبحانه وتعالى وأن تكون داعية إليه سبحانه وتعالى بما تستطيع كما سنبين بمشيئة الله تعالى كفى وأن تدعو إلى الله عز وجل أن تدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع مقالتي فاداها الى من لم يسمعها فربما بلغ الأوعى من سامع كفى ان تكون ممتثلا لامر نبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لنا بلغوا عني ولو ايه قال اهل العلم وانما قال صلى الله عليه وسلم ولو ايه حتى لا يستثقل الناس امر الدعوه وامر البلاغ وحتى يظل المؤمن متصلا بكلام الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم كفى شرفا للدعاء إلى الله عز وجل أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فجعل الله تبارك وتعالى الفلاح والفوز لهم وما أدراك بالفلاح إنه الفوز بالمرهوب والنجاة من المرهوب يوم خيبر قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأعطئنا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله واعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فقال له علي رضي الله عنه نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفض على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم الى الاسلام ثم أخبرهم بما أوجبه الله عليهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم انظر ماذا يقول علي وبماذا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم علي يفكر في القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيما أمر به من دعوة الناس ادعهم إلى الإسلام أولا واخبرهم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم ثم يغير له فضل ذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم أنفس أموال العرب والمراد أن ذلك لا يعبر الدنيا بأسرها أيها الإخوة الأحبة تشتد الحاجة إلى الدعوة والتذكير بالله عز وجل عند ظهور الفساد وكثرة المفسدين وعند غلبة الشهوات وإخلاد الناس إلى الدنيا تشتد الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل عندما ينشط أصحاب الأهواء وعندما نرى همة عالية ممن في قلوبهم مرض وهم يدعون إلى دعواتهم الباطلة تشتد الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل عند غفلة الناس وعند ظهور الدعوات المضلة عند تزيين الشهوات للناس وعند تيسير سبل الوصول إلى ذلك لا سيما عند شباب هذه الامه عندئذ يعظم الواجب على كل فرد من افراد هذا المجتمع حتى ينهض بواجبه الذي اوجبه الله تبارك وتعالى عليه وإلا فان ما نراه من فساد في مجتمعات المسلمين ما هو إلا نتيجة حتمية نتيجة حتمية لهذا الذي استشرى بين الناس من الفساد صلاح المجتمع طمانينه المجتمع امن المجتمع مرهون بصلاح افراده وصلاح افراده مرهون بصلاح سرائرهم وقلوبهم وهذا لا يكون الا بتقواهم لله عز وجل والدعاءات وظيفتهم أن ياخذوا بأيدي الناس إلى هذا الطريق ولذلك كلما نشط الدعاه إلى الله عز وجل كلما قل الفساد في المجتمع فلذلك كان واجبا علينا دعوة الناس إلى الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان ثم أعلم يا عبد الله أن الدعوة لا تنحصر بين جدران المساجد فمجال الدعوة أوسع وأعم الدعوة تكون في المسجد كما تكون, كما تكون في السوق كما تكون في المكتب كما تكون في وسيلة المواصلات كما تكون في الطرقات الدعوة إلى الله تكون للأقارب وللجيران وللاصدقاء ولا تحتقر عملك يا عبد الله فأنت تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بما يسره الله تبارك وتعالى لك في هذا الزمان وبفضل الله تبارك وتعالى أن يسر سبل الاتصال بالآخرين في هذا الزمان وأنتم تعلمون أن هناك مواقع للاتصال. هذه المواقع تستطيع بجهد يسير أن تدعو إلى الله عز وجل من خلالها ولو بحكمة ولو بمقولة ولو بحديث قصير الألفاظ أو قليل الألفاظ تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بذلك تستطيع أن تتسكن مع المسلمين في عقار من عقارات أن تجعل كل يوم في مدخل العمارة حديثا مكتوبا على ورقة كل يوم تكتب حديثا من صحيح البخاري أو مسلم وتضعه في مدخل العمارة تجعله في لوحة ثم تغيره كل يوم فيكون لك بذلك أجر ومثوبه عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا انظر وأنت تضع هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تبعوا الله عز وجل بما تيسر لك وهذه اللوحات الصغيرة تستطيع أن تعممها في الحي الذي تعيش فيه وتتبادل مع غيرك كل يوم اللوحة بدلا من أن تكتب كل يوم حديثا تتبادل مع غيرك ثم مع غيرك وهكذا فتكون بذلك داعيا إلى الله عز وجل ممتثلا أمره سبحانه وتعالى تكون بذلك ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوه إلى الله عز وجل لا تقتصر على إمام المسجد أو خطيبه فإن المؤذن يدعو إلى الله عز وجل بأذانه والعامل الذي يقوم على تنظيف المسجد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بذلك والمنفق في سبيل الله وعمارة بيوته يدعو إلى الله عز وجل بانفاقه في سبيله بل إن النفقة على عماره المساجد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون أعظم من أعمال الكثير أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما نفعني مال قط لا ما نفعني مال قط لا ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنا ومالي إلا لله ورسوله فضائل أبو بكر كثيرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا لا يذكر بفضل أبو بكر بسبته إلى النفقة في سبيل الله لأن الحاجة كانت ماسة في أول الدعوة أما سمعت قول عثمان رضي الله عنه وقد حوصر أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر معونه فله الجنه فحفرتها انشدكم الله ولا انشد الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسره فله الجنه فجهزته المال عثمان ثبت الله تبارك وتعالى به المسلمين فنفع الله تبارك وتعالى بماله والدعوه إلى الله عز وجل كما تحتاج إلى الاموال تحتاج إلى الافكار تحتاج إلى سواعد الشباب وهمة الرجال تحتاج إلى تبادل المعرفة أنت تستطيع بفكرة يسيرة أن تنفع غيرك بها فلا تحتقر ما قد تظنه لا ينفع وهو نافعا بإذن الله تعالى أيها الاخوه الأحبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون شاغل المسلمين لا سيما في هذه الايام وقد انفض الناس عن المساجد انفض الناس عن الجماعات بل عن الجمع فضلا عن حلقات العلم يشتكي الدعاه الى الله في كل مكان من قله المتعلمين ومن زهدهم في طلب العلم والدعوه الى الله عز وجل تحتاج الى همم الشباب تحتاج الى الانتشار في كل مكان حتى يعم العلم وحتى يحل العلم محل الجهل فعندما ينتشر الجهل بين الناس حدث ولا حرج عن الفساد وحدث ولا حرج عن ما يمكن أن يكون من كتال واقتتال بين المسلمين وذلك بسبب غياب وازع وضعف الإيمان وإلا فالذي يسرق الذي يقتل هذا لو كان عنده إيمان قوي ما جرء على معصية الله عز وجل فأنا وأنت نشارك في هذه المأساة في إخراج هذا الجيل الذي بعد عن سبيل الله عز وجل أيها الاخوه الأحبة من لم يستطع أن يدعو بلسانه فإنه يستطيع أن يدعو بحاله بأن يصدق قوله على له يصدق عمله قوله إذا كان هذا الرجل عليه سمات الصالحين فإنه ينبغي له أن يتخلق بأخلاقهم وإذا قال فعل إذا كنت لا تستطيع هذا ولا ذاك فزد عن الدعاه والمربين الا سمعت بهذا الرجل الذي خلد الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه فقال سبحانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فخذل القوم عن موسى عليه الصلاة والسلام وآخر قال الله عز وجل في حقه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون فكن واحدا من كتيبه الدعاه الى الله عز وجل ولن تعظم الخير ابدا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد بالله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد إخوة الاحبه من دعا الى الله عز وجل فينبغي ان يخلص في دعوته وان يكون الاخلاص سمته فإن الإخلاص أصل من أصلين بني عليهما هذا الدين والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه سبحانه وتعالى فإذا دعوت إلى الله أخلصت النية في دعوتك بأن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى لا تدعو إلى الله عز وجل وأنت تسعى خلف الشهرة أو خلف المده والثناء من الناس قال بينا صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى راءى الله به كذلك يا عبد الله ينبغي ان تتخلق بخلق الصبر وأن تدعو الى الله تعالى فالصبر لا بد منه في الدعوه الى الله ولذلك تكرر الامر به في كتاب الله أمر الله عز وجل نبيه بالصبر لا سيما وهو بمكه حيث يشتد الاذى وانت تذهب الى الله عز وجل تقابل انواعا مختلفة واصنافا كثيرا من البشر فهذا جاهل الأحمق وهذا مجادل وهذا يقلب الحقائق فتحتاج إلى الصبر كذلك تحتاج إلى الحكمة وانت تتبع إلى الله لا بد أن تكون حكيما والحكمة في أيصر العانيها وضع الشيء في موضعه وتحري الصواب من الاقوال والأفعال ودعائم الحكمه علم وحلم وأناء، فلا بد وانت تدعو الى الله عز وجل ان تكون عالما بما تدعو به عالما بحال من تدعوه عالما بوسائل الدعوة، عالما بما يصلح هذا المدعو، وليس هذا من باب التعسير، ولكن هذا حتى تنضبط الأمور، فأنت إذا دعوت رجلا مثقفا، ودعوت رجلا من عامة الناس ينبغي أن تدعو الأول. بطريقة تناسبه والثاني بطريقة تناسبه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما هم أهل كتاب لماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل كتاب قال الغلماء حتى يستعد لهم بالحجج والبراهين. ذلك لأن أهل الكتاب عندهم علم من كتبهم بخلاف الوثني الذي لم يطلع على كتاب. فلذلك كان ولا بد أن تخاطب الناس بما يناسبهم. لا بد أن تكون حليما تطبب نفسك عند الغضب ولا تثور لأتفه الأسباب لا بد أن تتأنى في دعوتك إلى الله عز وجل وأن تتبرج فيها انت تحب للناس أن يكونوا على سيرة خير الناس وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولكن هذا لا يتأتى بين عشية وضحاها ولذلك كان التبرد في أول الإسلام فلم يفرض الله تبارك وتعالى الصلاة في الحضر أربعا إلا بعد الإسراء ولم تفرض الزكاة بأنصبتها إلا في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصيام، فرضه الله تبارك وتعالى وتدرج في فرضيته، فكان في أول الأمر من أحب أن يصوم صام ومن أحب أن يفطر افطر وأطعم، إلى أن أوجب الله تبارك وتعالى الصوم. على الهيئه التي نعلمها فينبغي أن تعلم ذلك كذلك ينبغي أن تاخذ بالتيسير على الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري ومعاذ يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فعليك يا عبد الله أن تكون حليما عاقلا متانيا كذلك لا بد أن تكون دعوتك على بصيره والبصيرة معناها العلم واليقين ومعرفة الحجج والبراهين فإذا كنت بصيرا بما تدعو إليه آتاك الله تبارك وتعالى آتاك الله تبارك وتعالى أجرك قال نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغوا عني ولو آية قال العلماء وبلاغها يكون منضبطا بسائر ضوابط الدعوة إلى الله عز وجل من البصيرة ثم اعلم يا عبد الله ان الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم هي احسن ومعنى ذلك انك تدعو اقواما بالحكمه وتدعو اقوام آخرين بالموعظه الحسنه والموعظه الحسنه معناها ذكر ما يرقق القلوب من ايات واحاديث الترغيب والترهيب وهناك اقوام لا يتاتى للمرء دعوتهم الا بمجادلتهم فهؤلاء أرشد الله تبارك وتعالى إلى جدالهم بالتي هي أحسن من الأقوال والأفعال أيها الاخوه الأحبة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى تكاتف الجميع خاصة في هذه الأيام فينبغي أن نكون دعاه إلى الله عز وجل متعاونين متحابين متالفين ينبغي أن ننبذ الخلاف والفرقة وأن نعتصل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فها نحن نرى أعداء الله اجتمعوا في صعيد واحد وتخندقوا في خندق واحد ورفعوا راية العصيان يريدون إسقاط الإسلام فجدير بنا عباد الله أن نجتمع على كلمه سواء وأن نلتفت إلى الأهم في الأهم وأن نترك الخلافات وراءنا ظهريا حتى يحقق الله تبارك وتعالى لنا النصر على الأعداء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء اللهم انشر امنك وامانك على بلاد المسلمين عامه وعلى بلادنا خاصه يا رب العالمين اللهم من أراد بالاسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم منصر المستضعفين من المسلمين اللهم نهد ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى وخذ بنواسيهم إلى البر والتقوى اللهم اجعلهم لكتابك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيال الصلاه حيال الفلا